وما الحكم إذا كان هناك شخص لا يعرف تفاصيل هذه النسك وأحرم إحراما مطلقا بنية الحج فهل يجوز ويصح إحرامه؟ من أحرم إحراما مطلقا جاز هذا الإحرام وصح إحرامه وفعل واحدا من هذه الأنواع الثلاثة والله أعلم